فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟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 والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات المؤمنات مسلمات مؤمنات قايتات تائبات عابدات سائحات ثجبات وأبكارا. يا ايها الذين امنوا افرسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن ما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنتون إلى الله دوبة نصوح عسار ربكم أيك كفرا عنكم سيئاتكم ويدخل لكم جنات ويدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتهم لنا نورنا واغفر لنا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يوفيا عنهما من الله شيئا فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا وَيَمَا بَنَتْ عِنْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ حَرَمَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَأُتْبِعَتْ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالدين